وَتَبْتُمْ فِي عِدَّتِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَإِنْ لَمْ يحضن. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ ۗ ءَاذَ لَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِم لَّهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وَجْهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ وجرهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرت فسترضع له أخرى ليوفق ذو سعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فاليوفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عصري وسرى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبان أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم ذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولي يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن